يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن وقع في أيديكم من أسرى المشركين الذين أسرتموهم يوم بدر يعلم الله في قلوبكم قصد الخير وصلاح النية يعطكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء فلا تهزنوا على ما أخذ منكم منه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم به وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أسلم إذا هذا أمر من الله تعالى لنبيه أن يخاطب هؤلاء وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يرد الدليل بتخصيصه وهؤلاء كانوا في حال الكفر حين ذاك ولكن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يعظهم هذه الموعظة لعلهم ينتفعون وفي أي شيء في مال أنفقوه لأن المال عزيز على النفوس فجاء بعضهم بهذا الأمر ثم تأمل هنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا بعض القراء هكذا يقف على خيرة ثم يعيدها إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وفي هذا ملمح وتأكيد على أمر النية وصلاح النية فإذا كان هذا في حق الكافر نزلت فبالمؤمن أولى أنه حينما يقصد الخير فإن الله تعالى يعطيه خيرا كثيرا ثم قال تعالى وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم وان يقصدوا يا محمد خيانتك بما يظهرون لك من القول فقد خانوا الله من قبل وقد نصرك الله عليهم فقتل منهم من قتل وأسر من أسر فلينتظروا مثل ذلك إن عادوا والله عليم بخلقه وبما يصلحهم حكيم في تدبيره ولكن الإنسان يحذر الخيانه لأن كل ذنب فقه من الخيانه إن نظرت إلى الحرام فهي نظره خائنه وإذا ربنا قال يعلم خائنه الأعين وحال كل جارحه تضعها في غير محلها فهو من الخيانه وكل درهم تنفقه في غير محله فهو من الخيانه وكل وقت تقضيه في الحرام فهو من الخيانه فليحذر الانسان خيانه الامانه وليحرص المرء ان يؤدي حق الله تعالى كاملا موفرا ثم قال تعالى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 وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاء والله بما تعملون بصير إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا بشرعه وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو إلى المكان أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين وجاهدوا لبدل أموالهم وبدل أنفسهم لإعلاء كريمة الله والذين أنزلوهم في منازلهم ونصروهم أولئك المهاجرون والذين نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم أيها المؤمنون أن تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله وإن ظلمهم الكفار فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينتقضوه والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها ثم قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر فيناصر بعضهم بعضا فلا يواليهم مؤمن إن لم توال المؤمنين وتعاد الكافرين تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين ويكون فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيله إذن شخصية المؤمن لا بد أن تكون معروفة مبينة ونحن نقرأ قبل النوم آخر آيتين من سورة البقرة وفي ذلك تأكيد على مسألة الولاء والبراء وكذلك نقرأ في كثير من السنن في الشفع من البتر نقرأ قل يا إيفا الكافرون ونقوله الله أحد ونقرأها في السنه البعدية المغرب ونقرأها في السنه القبيه للصبح لماذا؟ يعني في أول النهار وفي أول الليل وفي آخر الليل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 والذين آؤوا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان حقا وجزاؤهم من الله مغفرة لذنوبهم ورزق كريم منه وهو الجنة ثم قال تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عَلِيمٌ والذين آمَنُوا من بعد إِيمَانِ السابقين إلى الإسلام من المهاجرين وَالْأَنْصَارِ وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا في سبيل الله لتكون كريمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى أولئك منكم أيها المؤمنون لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات وأصحاب القراب في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الأرض من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودا سابقا إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء فهو يعلم ما يصلح لعباده فيشرعه لهم ربنا يعلم ما يصلح لعباده ويعلم ما يصلح أحوالهم فيشرعه لعباده من فوائد الآيات أولا يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان تضمنت الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر على المشركين ما داموا آخرين بأسباب النصر المادية والمعنوية إن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم وحدث بذلك فساد كبير فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شريعة الإسلام وإن عارض ذلك مصلحة بعض المسلمين فلا بد من الوفاء بالعهود وهذا من عدل الإسلام وعظمة الإسلام هذا وبالله التوفير. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته